يا ايها الناس تقوا ربكم انزل زلزله تسع يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَحِلُّ كُلُّ أُمُورِ ضِعَافٍ عَمَّا أَرْضَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَوْنَ النَّاسَ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ சிமரிய وطبع عليه انه من تولاه ف يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث இலக் خلقناكم خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ رِّزْقًا لِّكُلِّ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 وشهدكم ومنكم من يتوفى وترى الأرض ها